ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ا ل ل ع ل ى ا ل ل ه م رفيق ا ل أ ع ل ى ا ل ل ه م ف ي الأعلى <تصفيق> <تصفيق> اللهم <تصفيق> م ر س و ل ع ه النابلسي ر س ل للعلوم الاسلاميه فلن َ يضر ََُّ الله َّ شيئا ًَْ وسيجزي َََْ الله َُّ الشاكرين ََِِّ المنبر أمام الناس ليرد إليه الحقوم فنظروا ونظر إليهم وجدت البكاء في المسجد أ وقال على من بره في اخر ايامه وصايا منها لا تتخذوا قبلي وثنا يعبد من دون الله ثم امر باخراج اليهود والنصارى من جزيره العرب ثم اوصى الامه بالصلاه هل ع م ن ا بالوصيه ام ضيعناها وقال يا ايها الناس من اخذت له مالا هذا مالي فلياخذ منه من ضربت له جسدا هذا جسدي فليقتص منه اليوم موقف صعب فلما وصل ع ك ا ش ة إ ل ى المنبر أ ل ق ى العصا ب من يده ثم ضم الجسم ا ل ش ر ي ف ومرض وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا وهو يقول جسمي لجسمك فداء فدا. لجسمك فداء فضج المسجد بالبكاء موقف حزين نظر إ ل ى أ ص ح ا ب ه و ك ا ن ت آ خ ر ن ظ ر ة و آ خ ر ابتسامه و ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة حبيبهم ر أ و ه متبسما ً وجهه ك أ ن ه قلقت القمر دخلت عليه ف ا ط م ة رضي الله عنها فلما ر أ ت ما حل ب أ ب ي ه ا من ا ل ش د ة صاحت وقالت وكرب ابتا ه وكرب ابتا وكرب ب ت ا فقال لها لا كرب على أ ب ي ك بعد اليوم, بعد اليوم ثم مالت يده وهدات الناس وسكت قلبه وخرجت الروح من اظله فانا لله وانا اليه راجعون بكتك المنابر <تصفيق> بكتك المنابر ب ك ت ك ا ل م ن ا بابي ر ك ل ه أ ن ت و أ م ي يا عيني عين في تبكي في تلك الثعاب وزلزلوا زلزالا شديدا فمنهم من خر م ف ش ي ا عليه ومنهم من لم يستطع الخيام ومنهم من لبس لسانه فلم يستطع الكلام إ ن ه ا م ص ي ب ة عظمى وخطب جلل ن إنها و خ ا ب س ي د ولد آ د م خير موسى لا وصام وغير من عبد رب الانام بل الرفيق ب ع ل ى مات من مات وما تعطلت ا ل م س ي ر ة ولن تتعطل ولن تقف بموت أ ح د أ و حياته بل الرفيق ب ع ل ى لان عرف التاريخ أ و س ا و خ ز ر ج ا فلله أ و س ا ل قادمون و خ ز ر ج و ا و إ ن ك ن و د الغيب ت ف ي طلائعا ص ا ب ر ة رغم المكائد تخرج و ابن ا ي ا س ي ن والرمسيس ابو الوليد وغيرهم من الافراد أ سبقون إ ل ى ا ل ج ن ة بإذن الله وأنا وأنت ماذا قدمنا؟ هذا هو قدمنا ماذا هذا ا ل سؤال صهيل اليرموك ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة تقدم بل الرفيق الاعلى خ ط ب ة للشيخ خالد الراشد إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار عباد الله منذ سنوات طوال و أ م ة ا ل إ س ل ا م تعاني ما تعاني من ا ل أ ه و ا ل قتل وتشريد و ه د ك محارم وكاس النائبات فينا دهاق الاقصى منذ عقود وهو يئن ويشتكي و ا ل آ ه ا ت تاتي من الشيشان وكشمير بكت وقبلها مندناو وافغانستان ومن البوسنه وكوسوفا كانت تاتينا الاخبار اخبار الاغتصابات والانتهاكات والمعتقلات واليوم عراقنا جريح محاصر والعراقيات يرسلن الرسائل والاستغاثات أ ر س ل ت إ ح د ا ه ن ر س ا ل ة من ا ل م ع ت ق ل تقول فيها أ د ر ك و ن ا فبطوننا وارحامنا تحمل أ ب ن ا ء الصليبيين وتتابع ت المصائب والابتلاءات ب ا ل أ م س القريب قتلوا احمد ياسين غدرا ثم ما كادت دموعنا تجر حتى أ ت ب ع و ه بالرنكيس ي عبد العزيز ثم فجعنا ب أ ب ي الوليد المجاهد الصنديد والمقاتل العنيد يا رب يا رب يا فارج ا ل أ ز م ا ت والكرب ي وكاشف الغم والويلات والنوبي اليك وحدك نشكو ما أ ل م بنا فقد غدونا نعاني شر منقلبي في كل صقع من الاصقاع ن ا ز ل ة بالمسلمين وحال العرب في تعبي يا رب ه ذ ه شعوب ا ل أ ر ض قد وثبت و أ م ت ي بعد لم ترق أ و تثبي يا عالم الغيب يا سؤلي يا مؤتملي متى تعود إ ل ي ن ا و ح د ة ا ل ع ر ب ي تعود في ق و ة والدين يعصمها من المهاوي التي تودي إ ل ى العربيه نعم أ ح ب ت ي ن ص ا ئ ب و آ ل ا م أ ر د ت اليوم أ ن أ خ ف ف ه ا و أ ذ ك ر نفسي و إ ي ا ك م أ ن ه ما من م ص ي ب ة إ ل ا وهناك أ ع ظ م منها وما من ب ل ي ة إ ل ا وهناك أ ط م منها و إ ذ ا تذكرنا المصائب العظام هان علينا ما دون ذلك لن يضر ا ل أ م ة موت فلان أ و فلان فقد فقدت ا ل أ م ة قبل هؤلاء محمد بن عبد الله عليه صلوات الله نعم كل المصائب تهون عند هذه ا ل م ص ي ب ة قال أ ب و الجوزاء كان الرجل من أ ه ل ا ل م د ي ن ة إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة جاء أ خ و ه فصافحه وقال ياعبد الله اتق الله ف إ ن لك في رسول الله اسوه ح س ن ة تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد وقلت لها إ ن المنايا سبيلنا فمن لم يمت في يومه مات في غدي عباد الله كانت الجمادات تتصدع من أ ل م م ف ا ر ق ة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين كان في مسجده صلى الله عليه وسلم جذع نخل يتكئ إ ل ي ه عندما كان يخطب ف أ ق ا م و ا له منبرا ليقوم عليه فلما مر بجانب الجذع حن و ب ك ا ء وصاح كما يصيح الطفل فنزل إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم فاعتنقه فجعل يهدى كما يهدى الطفل الصغير الذي يسكن عند بكائه فقال ب أ ب ي هو أ م ي لو لم اعتنقه لحن وبكى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة كان الحسن إ ذ ا حدث بهذا الحديث بكى وقال هذه خ ش ب ة فحن الى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ن ت م أ ح ق أ ن تشتاقوا إ ل ي ه روي أ ن بلال ا كان يؤذن بعد و ف ا ت ه صلى الله عليه وسلم قبل دفنه ف إ ذ ا قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب فلما دفن صلى الله عليه وسلم ترك ب ل ا ل ا ل أ ذ ا ن ما أ م ر عيش من فارق ا ل أ ح ب ا ب خصوصا من كانت رؤيته ح ي ا ة ل ل أ ل ب ا ب لقد أ د ر ك المسلمون عظم ا ل م ص ي ب ة التي أ ص ا ب ت ه م بفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم و أ ي ق ن و ا ان ابواب الشر قد انفتحت عليهم و أ ن الفتن آ ت ي ة لا م ح ا ل ة و أ ن ا ل ل ح ظ ة التي ط ا ل م ن ت ظ ر ه ا أ ه ل النفاق قد حان زمانها أ خ ر ج الحاكم عن ابن عمر مرفوعا ليغشين ا أ م ت ي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا و ي مؤمنا س ي م ويصبح كافرا يبيع أ ق و ا م دينهم بعرض من الدنيا قليل صححه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله ولقد أ ش ا ر محمد بن إ س ح ا ق بكلمات ص ا د ق ة وتصوير رائع إ ل ى ا ل آ ث ا ر التي أ ع ق ب ت و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ح ا ل ة التي أ ص ب ح عليها المسلمون بعد فراقه صلوات ربي وسلامه عليه فقال ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب و ا ش ر أ ب ت ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم ا ل م ط ي ر ة في ا ل ل ي ل ة ا ل ش ا ك ي ة لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم قلت أ ن ا يا الله كيف لو ر أ ى حالنا وماذا صنعت بنا ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة بتعاون مع المنافقين والخائنين قال القرطبي مبينا عظم هذه ا ل م ص ي ب ة وما ترتب عليها من أ م و ر قال من أ ع ظ م المصائب ا ل م ص ي ب ة في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ص ا ب أ ح د ك م م ص ي ب ة فليذكر مصابه بي ف إ ن ه ا أ ع ظ م المصائب صدق ب أ ب ي هو أ م ي ل أ ن ا ل م ص ي ب ة به أ ع ظ م من كل م ص ي ب ة يصاب بها المسلم من بعده إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فبموته انقطع الوحي وماتت ا ل ن ب و ة وكان أ و ل ظهور الشر بارتداد العرب وكان أ و ل انقطاع الخير و أ و ل نقصانه عباد الله لقد أ ك د ا ل ق ر آ ن العظيم ح ق ي ق ة ب ش ر ي ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني من سكراته كما ذاقه قبل إ خ و ا ن ه من ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين قال الله إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون فلما ق ر أ ه صلى الله عليه وسلم قال نعيت إ ل ي نفسي قال الله فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أ ف إ ن مت فهم الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون وقال تعالى وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل أ ف إ ن مات أ و قتل انقلبتم على ع ق ا ب ك م ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال القرطبي ف أ ع ل م الله تعالى في هذه ا ل آ ي ة أ ن الرسل ليست ب ب ا ق ي ة في قومها أ ب د ا و أ ن ه يجب التمسك بما أ ت ت به الرسل و إ ن فقد الرسل بموت أ و قتل وكما أ خ ب ر ن ا ا ل ق ر آ ن بموته وببشريته أ خ ب ر ن ا هو كذلك ب أ ب ي ه و أ م ه صلوات ربي وسلامه عليه عن جابر رضي الله عنه قال يوم كان ح ج ة الوداع وقد ا ن ت ف ت الجموع و ا ل أ ف ئ د ة من حوله صلى الله عليه وسلم قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول خذوا عني مناسككم ف إ ن ي لا أ د ر ي لعلي لا أ ح ج بعد حجتي هذه وقال بل لعلي لا أ ل ق ا ك م بعد عامي هذا قال النووي وفيه إ ش ا ر ة إ ل ى توديعهم و إ ع ل ا م ه م بقرب وفاته وحثهم على الاعتناء ب ا ل أ خ ذ عنه وانتهاز ا ل ف ر ص ة من ملازمته وتعلم أ م و ر الدين ولهذا سميت حجه الوداع و أ خ ذ يودع الناس قال معاذ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إ ل ى اليمن خرج راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته ت أ م ل في تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يودع أ ح د شباب ا ل إ س ل ا م سفيرا إ ل ى اليمن فقال يا معاذ إ ن ك عسى أ ن لا تلقاني بعد ع ا م هذا فتمر بقبلي و م س ك د ي فبكى معاذ لفراقه صلى الله عليه وسلم كيف لا يبكي وهو الذي أ ن ق ذ ه الله به من الظلمات إ ل ى النور نسينا في و ز ا د ك م كل غالي فانتم اليوم أ غ ل ى ما لدينا نلام على محبتكم ويكفينا شرفا نلام وما علينا ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إ ذ ا التقينا تسلى الناس بالدنيا و إ ن ا لعمر الله بعدكم ما سلينا عباد الله إ ن و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ظ م م ص ي ب ة و أ ع ظ م حدث مر على أ م ة ا ل إ س ل ا م وكل حدث مهم تسبقه علامات و إ ش ا ر ا ت تشير إ ل ى وقوعه ومن تلك ا ل إ ش ا ر ا ت فتح م ك ة و إ ق ب ا ل الناس على دين الله أ ف و ا ج ا و أ ن ز ل الله عليه في حجه الوداع اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي و رضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فلما سمعها عمر رضي الله عنه قال ما بعد التمام إ ل ا النقصان ونزل عليه في اواسط ايام التشريق إ ذ ا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا هذه الايات والاحداث مؤشرات تدل على ان مهمته صلى الله عليه وسلم قد انتهت وان عليه الاكثار من الدعاء والاستغفار والاستعداد للقاء الرفيق ا ل أ ع ل ى نعم أ ح ب ت ي لقد بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة و نصح ا ل أ م ة و كشف الله به ا ل غ م ة و ترك الناس على م ح ج ة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك ف أ خ ذ بعد عودته من ح ج ة الوداع يرغب أ ص ح ا ب ه ب ك ث ر ة ملازمته و الجلوس معه قبل أ ن يحرموا ذلك حتى قال لهم يوما والذي نفس محمد بيده ل ي أ ت ي ن على أ ح د ك م يوما ولا يراني ثم لئن يراني أ ح ب إ ل ي ه من أ ه ل ه وماله فبكى اصحابه رضوان الله عليهم و ب د أ و ا يستشعرون أ ن حبيبهم ب د أ يودعهم وفي أ و ا خ ر ا ل أ ي ا م خرج إ ل ى أ ح د وصلى على الشهداء كالمودع ل ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت فلما رجع انصرف إ ل ى المنبر فقال يا أ ي ه ا الناس إ ن ي فرطكم و إ ن ي شهيد عليكم و إ ن ي لانظر لا إ ل ى حوضي ا ل آ ن و إ ن ي أ ع ط ي ت مفاتح خزائن ا ل أ ر ض و إ ن ي والله ما أ خ ا ف أ ن تشركوا بعدي ولكن أ خ ا ف عليكم من الدنيا أ ن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أ ه ل ك ت ه م كل هذه العبارات دلائل ومؤشرات إ ل ى قرب ا ل أ ج ل و ا ل ن ه ا ي ة التي لا بد منها لكل كائن كان فالكل سيموت إ ل ا ذو ا ل ع ز ة والجبروت وفي جوف ل ي ل ة من الليالي ا ل أ خ ي ر ة في حياته أ ي ق ظ مولاه أ ب ا م و ي ه ب ة وقال له إ ن ي قد أ م ر ت أ ن أ س ت غ ف ر ل أ ه ل البقيع فانطلق معي فلما وقف بين أ ظ ه ر ه م قال السلام عليكم يا أ ه ل القبور ليهلكم ما أ ص ب ح ت م فيه فيما أ ص ب ح الناس فيه أ ق ب ل ت الفتن أ ق ب ل ت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أ و ل ه ا آ خ ر ه ا ا ل آ خ ر ة شر من ا ل أ و ل ى ثم أ ق ب ل على أ ب ي م و ي ه ب ة فقال يا أ ب ا م و ي ه ب ة إ ن ي قد أ و ت ي ت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم ا ل ج ن ة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي و ا ل ج ن ة فقال أ ب و م و ي ه ب ة ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها و ا ل ج ن ة خذ مفاتيح الدنيا و ا ل ق ل د فيها والجنه ة فقال لا ا ل ل و فقال لا والله يا أ ب ا مويبه لقد اخترت لقاء ربي لقد اخترت لقاء الله اخترت و ا ل ج ن ة ثم استغفر ل أ ه ل البقيع ثم انصرف بعد أ ن قال لهم إ ن ا بكم لاحقون وبعد رجوعه من البقيع ب د أ وجعه الذي قبض فيه فدخل على ع ا ئ ش ة ووجدها تشكو صداعا في ر أ س ه ا وتقول و ر أ س ا ه و ر أ س ا ه فقال بل أ ن ا والله يا ع ا ئ ش ة و ر أ س ا ه ثم قال لها مهدئا من روعها ومداعبا لها على ما به من ش د ة ا ل أ ل م فقال لها فما ضرك يا ع ا ئ ش ة لو مت قبلي فقمت إ ل ي ك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقالت له وهي تداعبه ولم تعلم أ ن هذا المرض هو الذي سينقله إ ل ى ربه قالت والله ل ك أ ن ي ولو قد فعلت يعني مت لرجعت إ ل ى بيتي ف أ ع ر س ت فيه لبعض نسائك قالت فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم ازداد به الوجع و ب د أ يطوف على نسائه وهو يقول ل ه م أ ي ن أ ن ا غدا أ ي ن أ ن ا غدا ف ا س ت أ ذ ن ه ن أ ن يمرض في بيت عائشه رضي الله عنها ف أ ذ ن له ت أ م ل إ ل ى مراعاته خواطر نسائه مع ش د ة مرضه واستمر معه المرض ث ل ا ث ة عشر يوما وقيل أ ر ب ع ة عشر والمرض يزداد عليه يوما بعد يوم ز ي ا د ة في التشريف والتكريم فقل يقول الله الله عائشة عنها أسمعه كثيرا ما أسمعه في أيام رضي مرضه في كنت إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره فسمعته وهو يعتبر يقول بل الرفيق ا ل أ ع ل ى من ا ل ج ن ة فعلمت أ ن ه يخير فقلت إ ذ اذا لا يختارنا إ لا يختارنا لقد اشتاق إ ل ى لقاء ربه كما اشتاق ربه إ ل ى ل ق ا ئ ه وفي أ ي ا م مرضه مر أ ب و بكر و العباس على مجلس من مجالس ا ل أ ن ص ا ر وهم يبكون فقال لهم أ ب و بكر ما يبكيكم فقالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا فدخل أ ب و بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه بذلك فخرج إ ل ي ه م معصوب ا ل ر أ س يهادى بين علي والفضل ف خ ط قدماه في ا ل أ ر ض صعد المنبر ل آ خ ر م ر ة في حياته صعد يصعده صعد بعد المنبر اليوم المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم صعد المنبر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 ومن ي ف ج بحبيب الله ي أ ت م م جبت السماوات او ما فوقهن ا ل دجا على م ن و ر ة ذ ر ي ة نجمي ر ك و ب ة لك من عز ومن ص ر ف لا في الجياد ولا في العينق الرسمي م ش ي ئ ة الخالق الباري وصنعته و ق د ر ة الله فوق الشك والتهم صعد المنبر أ ب ي هو وامي ليرد الحقوق ويعلن ل ل ب ش ر ي ة جمعاء أ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ك ف ا ك م صعد المنبر أ م ا م الناس فنظروا إ ل ي ه ونظر إ ل ي ه م واشتد البكاء في المسجد قام متوكئا على خشب المنبر حتى المنبر ي ب ك ي وقال يا أ ي ه ا الناس من ضربته من أ خ ذ ت له مالا هذا مالي ف ل ي أ خ ذ منه من ضربت له جسدا هذا جسدي فليقتص منه اليوم قبل الا يكون ج ر ه م و ا ل أ دينار فقام عكاش بن محصن ا ل أ س د ي أ م ا م الناس قائلا يا رسول الله أ م ا إ ن ك قد طلبت القصاص منك ف أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ق ت ص منك وذلك أ ن ك يوم كنت ت ص و ي الصفوف يوم بدر ف ع ن ت ن ي ب ع ص م ف يدك ي في خاصرتي وقد المتني و أ ن ت ع ر ض ت نفسك ا ل آ ن بالقصاص فقام علي رضي الله عنه فقال أ ن ا في القصاص أ ن ا في القصاص فداء له كيف لا يكون له فداء وهو الذي قال ب أ ب ي ه و أ م ي لا يؤمن أ ح د ك م حتى اكون أ ح ب إ ل ي ه من نفسه وولده ووالده والناس أ ج م ع ي ن ف د لك من يقصر عن فداك فما شهم إ ذ ن إ ل ا فداك أ ر و ح وقد ختمت على ق و ا د ي بحبك أ ن يحل به سواك إ ذ ا ا ش ت ب ك ا ل دموع في خدود تبين من بكى ممن ت ب ا ك فقال صلى الله عليه وسلم لا يا علي بل يقتص مني ف أ م ر بالعصا التي كانت معه يوم بدر ف أ ت ي بها ورفعها ع ك ا ش ة في يده واتجه نحو المنبر وارتفع صوت البكاء في المسجد موقف من أ ش د المواقف وأصحبها على أ ص ح ا ب محمد حبيبهم في مرض شديد وصحابي سيقتص منه أ م ا م الناس على منبره فلما وصل ع ك ا ش ة إ ل ى المنبر أ ل ق ى العصا من يده ثم ضم الجسم الشريف و م رغى وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا وهو يقول جسمي لجسمك فداء فدا فضج د ا ف المسجد بالبكاء أ و ص ى على منبره أوصى على منبره في آ خ ر أ ي ا م ه وصايا منها أ و ص ي ك م ب ا ل أ ن ص ا ر وهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم و ب ق ي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم ثم حذر ا ل أ م ه من اليهود والنصارى فقال أ ل ا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد فلا تتخذوا قبري و ت ن ا يعبد من دون الله ثم أ م ر ب إ خ ر ا ج اليهود والنصارى من ج ز ي ر ة العرب حتى لا يختلط على الناس دينهم ثم أ و ص ى ا ل أ م ة ب ا ل ص ل ا ة فهي صلتها بربها وقره عينها فقال من منبره ا ل ص ل ا ة وما ملكت ايمانكم الصلاه وما ملكت ايمانكم فكيف هي صلاتنا اليوم وهل عملنا ب ا ل و ص ي ة أ م ضيعناهم هل عملنا ب ا ل و ص ي ة أ م ضيعناها ثم نزل عن المنبر ولم ي س ع د عليه م ر ة أ خ ر ى بكتك المنابر بكت كلها بابي انت و أ م ي رد الحقوق ورد المظالم و ب د أ يستعد للقاء ربه فدنت س ا ع ة الرحيل واشتد عليه الوجع وزاد عليه ا ل أ ل م م ض ا ع ف ة ل ل أ ج ر و ل ق ع ة للدرجات وفي فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه وبينما المسلمون يصلون ص ل ا ة الفجر اذ انكسف الستار الذي على بيت ع ا ئ ش ة و ر أ ى ص ح ا ب ة حبيبهم ر أ و ه متبسما ً وجهه ك أ ن ه خ ل ق ة القمر كيف لا يتبسم وصفوف المسلمين م ت ر ا ص ة متكامله ل ص ل ا ة الفجر قلت آ ه قلت آ ه ثم اه ثم اه كيف لو راى الحبيب صفوفنا في ص ل ا ة الفجر اليوم نظر إ ل ى أ ص ح ا ب ه ن ظ ر ة وداع أ خ ي ر ه وما كسب ذلك الستار بعد ذلك اليوم كاد ا ل ص ح ا ب ة يفتنون في صلاتهم ظنوا أ ن حبيبهم قد ب ر أ من المرض وهو على وشك الخروج ل ل ص ل ا ة معهم ف أ ش ا ر إ ل ي ه م متبسما أ ن أ ك م ل و ا صلاتكم و أ س د ل الستار وكانت آ خ ر نظره واخر ابتسامه وطفق ا ل أ ل م والوجع يزداد عليه صلوات ربي وسلامه عليه وبدا يتغشاه من ا ل أ ل م والكرب ما الله به عليم ودخلت عليه ف ا ط م ة رضي الله عنها فلما ر أ ت ما حل ب أ ب ي ه ا من ا ل ش د ة صاحت وقالت واكرب أ ب ت ا و ك ر ب أبتا, ابتا فقال لها لا كرب على أ ب ي ك بعد اليوم فسارها فبكت ثم سارها فضحكت ف س أ ل ت ع ا ئ ش ة عن ذلك فقالت ما كنت ل أ ف ش ي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها أ خ ب ر ت بذلك بعد وفاته ص ا ر ه ا في ا ل أ و ل ى فقال لها إ ن ه يقبض في مرضه هذا فبكت ثم ص ا ر ه ا ا ل ث ا ن ي ة فقال و إ ن ك أ و ل أ ه ل بيتي لحوقا بي ففرحت, ففرحت رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ستلحق ب أ ب ي ه ا ستلحق ب أ ب ي ه ا في مقعد صدق عند مليك مقتدر فكيف لا ت ف ر ح وقد بشرها ب أ ن ه ا س ي د ة نساء العالمين ثم دعا بالحسن والحسين فقبلهما وذكرهما ووعظهما ثم دعا ازواجه فوعظهن وذكرهن ثم دنت لحظات الاحتضار, ثم دنت لحظات الاحتضار و أ خ ذ الوجع يشتد ويزيد كان يقول ل ع ا ئ ش ة لم ازل أ ج د أ ل م الطعام الذي أ ك ل ت بخيبر قلت أ ن ا قاتل الله اليهود فلقد سموا نبينا ومسلسل غدرهم ومسرهم لم ينته ي إ ل ى اليوم ثم أ س ن د ت ع ا ئ ش ة إ ل ى صدرها وكانت تقول من أ ع ظ م نعم الله علي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونهري وقد جمع الله بين ريقي وريقه عند موته وفي آ خ ر لحظاته دخل عليه عبد الرحمن بن أ ب ي بكر وبيده السواك ف أ خ ذ ت ه ع ا ئ ش ة منه بعلمها أ ن حبيبها يحب السواك فقول فلينت له بريقي ثم أ ع ط ي ت ه إ ي ا ه ف أ خ ذ يستاك ويضع يده في ر ك و ة فيها ماء ويمسح على وجهه ويقول لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن للموت سكرات تقول ع ا ئ ش ة ما ر أ ي ت الوجع على أ ح د أ ش د منه على النبي صلى الله عليه وسلم وما ان فرق من السواك ح ت ا رفع يده مشيرا بسبابته وشخص بصره نحو السطح فلقد التفت حوله ملائكه الرحمن, الرحمن لتشجيعه الى الملا ئ الاعلى للقاء ربه فتحركت شفتاه فلقد كان يخير في تلك ا ل ل ح ظ ة بين البقاء في الدنيا أ و لقاء ربه ف أ ص د ت إ ل ي ه ع ا ئ ش ة وهو يقول مع الذين أ ن ع م ت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم الحقني ب ط ب غ ي ة ا ل أ ع ل ى اللهم صفيق الاعلى أ ع ل بل ى ل ل ر ف ي ق ا أ اللهم صفيق ا ل أ ع ل ى اللهم صفيق ا ل أ ع ل ى قال فات ا ل ا ذ ا ثم مالت يده وهدا شفاؤه وسكت قلبه وخرجت الروح إ ل ى بحرها ي مالت أ ص غ ر يد و ه د أ ت أ ز ك ى ا ل أ ن ف ا س وسكت أ ع ظ م قلب وخرجت اصفر وازكى روح ف إ ن ا لله وانا إ ن إليه ر ا ج ع و ف إ ن لله و إ ن اليه إ راجعون لله ما أ خ ذ ولله ما أ ع ط ى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال فعظم الله أ ج ر ي واجركم أ ج ر ك م فعظم ل ل ه أ و أ ج ر اللهم أ ج ر ن ا بمصيبتنا خيرا يا رب العالمين و أ ظ ل م ت ا ل م د ي ن ة على ساكنيها عبر أ ن س عن هذه ا ل م ص ي ب ة بقوله والله ما ر أ ي ت أ ج م ل ولا أ ح ل ى من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة فقد أ ض ا ء فيها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أ ظ ل م منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ي د ي حتى أ ن ك ر ن ا قلوبنا وما ان تسرب النبو الفادح والمصاب العظيم وعلم الناس بالخبر حتى طاشت عقولهم وعمتهم ا ل ح ي ر ة و ا ق ع د ت ه م ا ل د ه ش ة و أ ظ ل م ت ا ل ح ي ا ة في وجوههم اما ف ا ط م ة و ل م ا سمعت بالخبر بكت بكت وقالت و أ ب ت ا ه و أ ب ت ا ه أ ج ا ب ربا دعاه و أ ب ت ا ه جنه الفردوس ماوى وابتا الى جبريل ننعاه فلما دفنت قالت رضي الله عنها لانس يا انس يا انس كيف طابت انفسكم ان تحصوا التراب على رسول الله يا أنس كيف طابت أ ن ف س ك م أ ن ت ح ت و ا التراب على رسول الله قلت والله ما طابت, طابت ولكنا ارغمناها ارغاما اما عمر فقد استل سيفه وقام يحلف للناس ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ولكنه ذهب إ ل ى ربه كما ذهب موسى بن عمران و أ خ ذ يقول للناس والله ليرجعن ا رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أ ي د ي رجالا ونساء د ع م و ا أ ن ه قد مات في تلك الساعات في تلك اللحظات ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فمنهم من خر مغشيا عليه ومنهم من لم يستطع ا ل ق ي ا م ومنهم من حبس لسانه فلم يستطع الكلام ومنهم من انكر موته من ش د ة هول ا ل ص د م ة و ا ل م ص ي ب ة إ ن ه ا م ص ي ب ة عظمى وخطب جلل إ ن ه فضل وغياب ك ي د ل د آ د م خير من صلى وصام وغير من عبد رب ا ل أ ن ا م لكن الله ثبت ا ل أ م ة في شخص أ ب ي بكر رضي الله عنه خليفته وصاحبه في الغار وللحديث بقيه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 و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله الداعي إ ل ى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه و إ خ و ا ن ه أ م ا بعد أ ح ب ت ي ا ع ط ي ك م ن ف س ي ب ث ق و ى الله اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ً ترجعون فيه إ ل ى الله عباد الله ولئن أ ظ ه ر الصديق رضي الله عنه ر ب ا ط ة ج أ ش وثباتا و ق و ة أ م ا م المسلمين عندما خرج عليهم ليؤكد ن ب أ وقاته صلى الله عليه وسلم ولئن صرخ فيهم قائلا من كان يعبد محمدا هكذا باسمه مجردا ف إ ن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت إ ن كان قد ثبت أ م ا م الناس ف إ ن ه لم يستطع أ ن يثبت أ و يتمالك ن ف ت ه أ م ا م ذلك الجسد الطاهر وقد تمدد أ م ا م ه لا يستطيع حراكا ف أ ك ب عليه باكيا وقبل ما بين عينيه ممدعا قالت ع ا ئ ش ة أ ق ب ل أ ب و بكر على فرس من مسكنه بالسنج حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على ع ا ئ ش ة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى فكشف عن وجهه ثم أ ك ب عليه فقبله وبكى ثم أ ك ب عليه فقبله وبكى ثم قال ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي والله لا يجمع الله عليك موتتين أ م ا ا ل م و ت ة ا ل أ و ل ى التي كتبت عليك فقد متها وفي ر و ا ي ة ل أ ح م د أ ن ه رضي الله عنه أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ر أ س ه ف أ خ ذ ه بين يديه ف م ن ت ف ا ه وقبل جبهته ثم قال وانبياه ثم رفع ر أ س ه ثم حد رفاه و ق ب ل جبهته ثم قال وا صفيا ثم رفع ر أ س ه وحد رفاه وقبل جبهته ثم قال وا خليلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفكف دموعه وربط الله على قلبه وخرج على الناس وهو على حال لا يعلمها الا الله فقال يا أ ي ه ا الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت ثم ق ر أ عليهم وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات أ و قتل انقلبتم على أ ع ق ا ب ك م ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و ت ي ج د الله الشاكرين قال ابن عباس ك أ ن الناس لم يعلموا أ ن الله أ ن ز ل هذه ا ل آ ي ة إ ل ا لما تلاها أ ب و بكر فتلقاها الناس وما أ س م ع نفرا من الناس إ ل ا يتلوها أ م ا عمر فيقول ما هو إ ل ا أ ن سمعت أ ب ا بكر تلاها حتى أ ه و ي ت على ا ل أ ر ض علمت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قل فرجعت ا ل س ك ي ن ة إ ل ى الناس و ه د أ ت أ ح و ا ل ه م وهناك رب فوق سبع سماوات و أ ن ه حي قيوم لا يموت والانس والجن يموتون نعم لقد مات محمد لكنه معنا في كل اللحظات معنا في صلاتنا أ ل ي س هو الذي قال صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي هو معنا في حجنا في ط و ا ف ن ا وسعينا أ ل ي س الذي هو قال خذوا عني مناسككم معنا بسنته معنا بهديه م ع ن ا بسيرته م ع ن ا ب أ خ ل ا ق ه و أ خ ب ا ر ه ولقد أ م ر ن ا الله بالسير على خطاه واتباع سنته فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة حسنه بل لن نحب الله حتى ن س ت ق في حبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله. قل ان ل ل قل ه إ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم المطلوب منا الاكثار من ا ل ص ل ا ة عليه فمن صلى عليه ص ل ا ة و ا ح د ة صلى الله عليه بها ع ش ر ة المطلوب منا العمل بسنته وعدم التهاون بها قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما المطلوب منا أ ن ننشر دعوته للناس في كل مجلس ومنتدى المطلوب منا أ ن نحبه حبا صادقا فلن نؤمن حتى يكون أ ح ب إ ل ي ن ا من أ ن ف س ن ا و أ و ل ا د ن ا و أ م و ا ل ن ا والناس أ ج م ع ي ن باختصار المطلوب منا طاعته فيما أ م ر وترك ما نهى عنه وزجر م ز د ق قول الله ما أ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مات محمد صلى الله عليه وسلم وواصلت الامه مسيرتها في نصره دينها ونشر دعوتها مات من مات وما تعطلت المسيره ولن تتعطل, لن تتعطل ولن تقف لموت احد او حياته لئن عرف التاريخ اوسا وخزرجا فلله اوس قادمون وخزرجوا و إ ن كنوز الغيب تخفي طلائعا ص ا ب ر ة رغم المكائد تخرج ابن ياسين و ا ل ر ن س ي س أ ب و الوليد وغيرهم من ا ل أ ب ط ا ل أ د و ا ا ل أ م ا ن ة ونالوا ا ل ش ه ا د ة وساروا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أ ص ح ا ب ه وطريق ا ل أ ب ط ا ل سبقون إ ل ى ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله و أ ن ا و أ ن ت و أ ن ت ماذا قدمنا ماهي اهتماماتنا ماهي طموحاتنا ماهي أ ه د ا ف ن ا هذا هو السؤال وعليكم الجواب من كان يعبد محمدا ف إ ن محمد قد مات ومن كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت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 اللهم صل على محمد في ا ل أ و ل ي ن اللهم صل على محمد في ا ل آ خ ر ي ن اللهم صل على محمد في الملا ا ل أ ع ل ى إ ل ى يوم الدين اللهم اجز عنا محمدا ً خير ما جزيت نبيا ً عن امته اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته و ن ص ر ة دعوته أ و ر د ن ا حوضه و ا ف ن ا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخنا ل مدخله يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه ولا تفتنا بعده اللهم إ ذ ا أ ر د ت بعبادك ف ت ن ة فخذنا إ ل ي ك غير مفتونين اللهم إ ذ ا أ ر د ت بعبادك ف ت ن ة فخذنا إ ل ي ك غير مفتونين ن س أ ل ك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل ن ق ر ب ن ا إ ل ى حبك يا رب العالمين اللهم ارض عن أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أ ر ح م الراحمين اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا اللهم امنا في اوطاننا اصلح أ ئ م ت ن ا و و ل ا ك أ م و ر ن ا اللهم رد حكام المسلمين إ ل ى الحق يا رب العالمين قيض لهم ب ط ا ن ة ص ا ل ح ة تعينهم على الخير يا رب العالمين اللهم وفقهم للعمل بكتابك و س ن ة نبيك يا رب العالمين ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين اللهم ارحم المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي نيجيريا وفي ت ا ي ل ن د وفي كل مكان اللهم ارحم ا ل م ت ض ع ف ي ن في كل مكان اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا فلقد قل الناصر وقل المعير اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أ ج ل إ ع ل ا ء ك ل م ة دينك انصر من نصرهم واخذل من خذلهم صنع راضهم واحسن دماءهم وفك أ س ر ا ن و أ س ر ا ه م يا رب العالمين اللهم أ ن ز ل على أ س ر ا ن ا في العراق وفي ق ن ت ن ا م و ا ر ح م ة وتاييدا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك ب ك ث ر ة أ ه ل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعذبون عبادك اللهم ا ش ت د وطاتك عليهم اللهم ا ش ت د وطاتك عليهم اللهم ا ش ت د وطاتك عليهم اللهم أ ن ز ل عليهم ب أ س ك و م ف س ك إ ل ه ا ل ر ض اللهم عليك بهم إ ن ه م لا يعجزونك يا قوي يا عزيز عباد الله إ ن الله ي أ م ر بالعدل والاحسان و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه ي ذ ك ر ك م ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون